النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. صرايا دولة هي عيد مجدنا حيا ورد تاجهم متلا على ماتها هي. صرايا دولة هي عيد مجدنا حيا ورد تاجهم متلا على همتيها هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء الرابع من شعبان. لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلاكوا عثابة أكثر من عشرين صليبي ومرتدة من الجيش الكاميروني بهجوم لجنود الخلافة قرب مدينة فوتوكول خمسة هلك ومصابين من الشرطة الأفغانية المرتدة بينهم ضابط في جلال أباد مقتل وجرح أربعة عناصر من الشرطة والمخابرات الصومالية المرتدة في مقديشو مقتل إصابة أكثر من ثمانية عناصر من البيكيكيه المرتدين بينهم قيادي في عدة أماكن من ولاية الشام هلاك إصابة أربعة من عناصر الجيش الرافضي المرتد في الأمبار ودجلة البداية من ولاية غرب إفريقية هلاك إصابة أكثر من عشرين صليبي ومرتد من الجيش الكاميروني بهجوم لجنود الخلافة قرب مدينة فوتوكول بعد التوكل على الله تعالى كما عدد من جنود الخلافة أمس لعناصر من جيش الكاميرون قرب مدينة فوتوكول على الحدود مع نيجيريا حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ما أدى لهلاك وإصابة ما يزيد على عشرين صليبية ومرتدة واغتنام آلية وأسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاية خراسان خمسة هلكا ومصابين من الشرطة الأفغانية المرتدة بينهم ضابط في جلال أباد بمعية الله وفضله قام جنود الخلافة بتفجير عبوة لاصقة على سيارة للشرطة الأفغانية المرتدة في الناحية الثالثة بجلال أباد ما أسفر عن هلاك اثنين من المرتدين أحدهما ضابط وجرح ثلاثة آخرين ولله الحمد والمنه وإلى ولاية الصومال مقتل وجرح أربعة عناصر من الشرطة والمخابرات الصومالية المرتدة في مقديشو بتوفيق الله تعالى تمكنت المفارز الأمنية من قتل أحد عناصر الشرطة المرتدة في حي هودان بمدينة مقديشو كما تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة على آلية للمخابرات الصومالية المرتدة في حي لذاغ بالمدينة ذاتها ما أدى لإعطابها وهلاك عنصر وإصابة اثنين آخرين كانا على متنها ولله الحمد على توفيقه وإلى ولاية الشام مقتل إصابة أكثر من ثمانية عناصر من البيكيكيه المرتدين بينهم قيادي في عدة أماكن من ولاية الشام من البركة بتوفيق الله ومنه تمكنت مفرزة أمنية من تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبيكيكيه المرتدين في قرية البقعان أمس ما أدى لتدميرها ومقتل ثلاثة كانوا على متنها وإصابة قيادي ولله الحمد وفي الرقة بفضل الله تعالى تمكن جنود الخلافة من استهداف حاجز للبيكيكيها المرتدين بقرية جديدة خابور شرقي الكرامة أول أمس بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى هلاك وإصابة ثلاثة منهم كما تمكنوا من استهداف آلية للبيكيكيه المرتدين بعبوة ناسفة في شارع فلسطين بمدينة الطبقة ما أدى إلى إعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الفضل والمنه وفي الحسكة بفضل الله وحده استهدف جنود الخلافة عنصرا من البيكيكيه المرتدين بالأسلحة الرشاشة على طريق الخراف جنوب الشدادي ما أدى لمقتله ولله الحمد وإلى ولاية العراق هلاك وإصابة أربعة من عناصر الجيش الرافضي المرتد في الأمبار ودجلة من الأمبار بفضل الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد بالقرب من قرية الصكرة غرب مدينة حديثة ما أدى لإعتابها وهلاك عنصر وإصابة اثنين آخرين كان علامتنه ولله الحمد وفي دجلة بتوفيق الله تعالى كما جنود الخلافة لعناصر من الجيش الرافضي المرتد قرب جبل مخمور أمس واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى لإصابة عنصر ولله الحمد وفي نينوى بتوفيق الله ومنه تمكنت إحدى المفارز الأمنية من استهداف منزل أحد عناصر الاستخبارات المرتدين بعبوة ناسفة في منطقة بادوش أول أمس ما أدى لأضرار مادية ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية شرق آسيا بمعية الله تعالى صد جنود الخلافة يوم أمس هجوما للجيش الفلبيني الصليبي في قرية بانكال قرب مدينة هولو بمنطقة سولو واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لإصابة ثلاثة عناصر ولله الحمد وفي الختام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 تطوي ذللا طيا تطوي